وقال فرعون يا أ ي ه ا ا ل م ل أ ما علمت لكم من إ ل ه غيري ف أ و ق د لي يا هامان على الطين فاجعل لي, لي صرحا لعلي أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى لعلي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 ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة الظالمين وجعلناهم أ ئ م ه يدعون إلى الناس واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه ة هم من المقبوحين ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ فصائر للناس وهدى و ر ح م ة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إ ذ قضينا إ ل ى موسى ا ل أ م ر وما كنت من الشاهدين ولكنا ان ش أ ن ا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أ ه ل مدينه تتلو عليهم آ ي ا ت ن ا ولكنا كنا مرسلين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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ق ا لولا ا و ل أ ُ و ت ي مثل ما أ ُ و ت ي موسى اولم يكفروا بما أ ُ و ت ي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وَقَالُوا إِنْ كافرون قل ف أ ت و ا بكتاب من عند الله هو أ ه د ى منه ما أ ت ب ع إ ن كنتم صادقين قل الله فأتوا بكتاب هو من عند الله هو أهدى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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب من قبله هم به يؤمنون و إ ذ ا يتلى عليهم قالوا آ م ن ا به من ربنا انه الحق من ربنا إ ن ا كنا من ق ب ل ه مسلمين أ و ل ئ ك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرؤون ب ا ل ح س ن ة ا ل س ي ئ ة ومما رزقناهم ينفقون و إ ذ ا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م سلام عليكم م ل س و ع ه النابلسي ا للعلوم ي ا ل ا س ل يهدي م ن ي ش ا ء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 أ و ل م نمكن لهم حرما آ م ن ا يجبى إ ل ي ه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أ ك ث ر ه م معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن لم إلا قليلا مساكنهم من بعدهم وما ك ن نحن الوارثين ا و كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أ م ه ا رسولا